معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تقفل نور للأجيال السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد فأهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من سلسلة بصائر الدورة اللي كل سنة بنعملها لتعليم المسلمين ما ينقصوا من أمور دينهم السنة دي إن شاء الله بنتناول موضوع في غاية الخطورة وهو سؤال يسأله كثير من الشباب يعني على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وشباب كثير بيسألوا السؤال ده بعضهم متشكك ويحتاج لي يعني جواب ليزول هذا الشك وبعضهم مستيقن بوجود الله عز وجل لكن يريد أن يزداد ايمانا فيقول السائل هل الله موجود؟ حقيقة السؤال ده يعني كثير من الناس قد يرفضه بالفطر كثير من الناس كده لما يسمع السؤال ده يقول إيه ده معقول هو في حد بيسأل السؤال ده. وفي الحقيقة أن قضية وجود الله سبحانه وتعالى هي قضية فطرية ضرورية يعني الأصل الإنسان أصلاnh خلق على هيئة فطرية يعترف فيها بوجود الله سبحانه وتعالى يعني إيه موضوع الفطرة د قبل ما نكلم على الأدلة وعالكلام ده كله الفطرة دي هي مكون موجود في الإنسان بأصل خلقته يعني الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة مخلوقون على هذه الخلقة إيهي الخلقة دي وهي الفطرة دي كما يقول ابن تيمية وكثير من العلماء أن الله عز وجل خلق الإنسان على هيئة يقبل بها وجود الله سبحانه وتعالى إذا طرح عليه يعني الإنسان اصلا بطبيعته إذا طرح عليه قضية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فبالطبيعة إنه بيقبلها لأنها قضية بدهية فطرية لا تقبل النقاش اساسا لكن قد يحتاج بعض الناس إليها إما لتلوث الفطرة يعني إنسان أصلا كان فطرته سليمة لما تولد لكن تعرض لملوثات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود إيه؟ يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان لما بتولد حتى لو أبوه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير مسلم أو مشرك أو ملحد أيا كان الطفل ده أول ما بتولد بتولد على الفطرة السليمة التي فيها توحيد الله عز وجل لكن أبواء يعني أبو وأمه يهوداني يعني يبدأوا يدخلوا عليه شبهات اليهودية أو شبهات النصرانية أو شبهات المجلسية فيتشرب قلبه هذه الشبهات في هذه الحالة هذا الإنسان في حاجة إلى رد على هذه الشبهات وإزالة لهذه الملوثات كي يعود إلى الفطرة السليمة ده الإنسان الذي تلوث بالشبهات الإنسان الثاني وهو الإنسان المؤمن المستيقن الطبيعي جدا لكنه يريد أن يسمع عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كي يزداد إيمانا كما قال إبراهيم عليه السلام لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتة فقال الله عز وجل له لم تؤمن يعني إبراهيم أنت, يعني أنت مش مؤمن إن في إحياء الموتى قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي يبقى ده شعار المؤمن الموحد المستيقم بالله عز وجل حينما يسأل هذا السؤال هو مش منكر مش جاحد لوجود الله عز وجل لكن يريد أن يسمع عن هذه الأدلة ويريد أن يتفهمها حتى يطمئن قلبه بالإيمان أكثر ده الانسان اللي هو المؤمن واحد والمتشكك نزيل عنه ان شاء الله هذه الشبهات ببساطه فالامر اولا هو أمر فطري بدهي ايه الكلام او ايه الدليل على مسألة هذه الفطره اولا ان الأمر ده اصلا هو موجود ومركوز في نفوس وحياه العامه يعني انت لو جيت تسال اي واحد كده في الدنيا او في الشارع كده قابلته قلت له هل الله موجود هتلاقيه يعني بكل قوة وكل جراه يجيب على هذا السؤال قطعا الله عز وجل موجود حتى في الامثله الشعبية يقولون كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة يعني ايه الكلام ده يعني يقولك الانسان بطبيعته لما يتحط في مازق بيتضرع بقلبه إلى الله عز وجل حتى برضه المثل الاجنبي يقولك ذير is no اسيست ذا يعني ايه الكلام ده يقولك ان ما فيش اصلا ناس ملحدين في خنادق الحرب يعني ايه الكلام ده يعني حتى في الغرب اللي هم أصلا الغرب النصراني أو الملحدين أو غير كذا بيقولون ساعة وجود الإنسان في محكات المخاطر لو قاعد في خندق حرب والقنابل نزلة وما بيعدش يفكر في مسألة الحد بل يجد في نفسه ضرورة أنه يتضرع إلى الله عز وجل وهذا مصداق قول الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه سنب بطبيعته فطرة على هذه الخلقة إن هو لما يأتي في الضر بيعمل إيه؟ بيتضرع إلى الله عز وجل حتى تنجلي هذه الفطرة الصحيحة في قلبه والله عز وجل فطر عباده حنفاء كما قال الله عز وجل أقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه إيه فطرة الله دي؟ هي الحنيفية أكم وجهك للدين حنيفة انسان بطبيعته خلقه الله عز وجل حنيفا يعني حنيفا يعني مائلا إلى الله يريد بقلبه أن يتعبد إلى الله عز وجل وهذا من فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه ما معنى الفطرة وعرفنا إن مكون أو يعني مسألة الإكرار بوجود لها عجل هي قضية فطرية ضرورية في نفس كل إنسان لكن إحنا برضو هنتكلم على مسألة ما هي الأدلة حتى نقطع الشك باليقين وليزداد الذين إيمانوا إيمانا مع إيمانهم وبرضو من هذه الأشياء أو من أدلة هذا المكون الفطري المشاهدة يعني مشاهدة. يعني بطبيعه الناس احنا زي ما قلنا في امثله زي مثلا موضوع كل الناس يملحدون حتى تسقط الطائره ان ساعه الدور ده الانسان بينكشف وينكشف ايمانه وفطرته السليمة في التوجه الله عز وجل فهناك مشاهدات ايضا لغير المسلمين حتى كما يقول المؤخر الإغريقي المؤرخ الاغريقي بلوتارك المؤرخ الاغريقي بلوتارك بيقول ايه بيقول اننا قد نجد مدنا بلا أسوار يعني احنا بحثنا هو مؤرخ يعني ببحث في التاريخ ويشوف ايه كان المدن عامله ازاي ويشوف الجبال كانت عامله ازاي ويشوف الانهار كانت عامله ازاي وحياه الناس الاجتماعيه والاقتصاديه وغير ذلك بيرصد فبيقول ان احنا رصدنا في التاريخ فيقول لقد وجدته في التاريخ في التاريخ مدنا بلا أسوار ومدنا بلا ثروه ومدنا بلا ملوك وبلا وبلا وقعد يعدد الحاجات اللي هي أصلا مشتركة في معظم المجتمعات قال لك في استثناءات أن احنا أحيانا ما لاقش أسوار أحيانا ما لاقش ملوك أحيانا ما لاقش سروة أحيانا أحيانا أحيانا لكن لم نجد أبدا مدينة بلا معبد يتعبد الناس فيه لله عز وجل يعني إذا بيقولوا أن هذه القضية قضية الإنسان في حاجة إلى تعبد وتأله لإله هذه مسألة فطرية ضرورية وإن اختلف الإنسان في المعبودات لذلك اصلا من القضايا حتى اللي بتسوي مساله فطرية او مساله الحنيفيه الانسان مائل بقلبه الى الله عز وجل ان ليه اصلا سؤال بيه ليه اصلا في ناس بتعبد حجر وشجر وفي واحد بيعبده ابوذه ابوذه ده ما حجر أو بيعبده السيرام زي مثلا في اليابان أو بيعبده الصليب او بيعبده غيره او غيره او بيعبد اشياء من المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع كما يعبد البقرة وغيره وما إلى ذلك لي أصلا الناس التجأت إلى هذه الاختراعات من الآلهة التي لا تملك لا ضر ولا نفع لماذا فعل الإنسان ذلك؟ قالوا هذا هو مقتضى مسألة الحنيفية والفطرة مع تلوث الهواء يعني, يعني إنسان بفطرته التي فطر الله عز وجل عليها يريد أن يتعبد يريد أن يتاله يريد أن, يتأله، يريد أن يعبد لكن الإنسان صاحب الهوى لا يريد أن يعبد الله ليه بقى؟ لأن الله عز وجل له تكاليف في حلال في حرام افعل ولا تفعل فعمل إيه عشان يخرج من هذا المأزق بل إن هو يبحث عن الهه لا تضر لا تنفع لا تأمر لا تنهى فيسد فاقته في التعبد دون وجود تكاليف فده برضو دليل على مسألة فطرية معرفة الله عز وجل كذلك يقول ابن القيم كلم جميل جدا بيقول إيه؟ يقول إن في القلب شعث في القلب في القلب كده في شعف لا يلمه إلا الإقبال على الله وعليه وحشة يعني القلب بتاعي إنسان كده عليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى أي إنسان عنده فاقة وحاجة أن يتعبد إلى الله عنده وحشة لا تأتي إزالتها إلا بالأنس بالله عز وجل وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بالله عز وجل كل ذي أشياء تدل حقيقة على أن الإنسان مفطور على أنه يريد أن يتعبد ويتأله لله عز وجل يعني في يعني وفي اضطراب لا يسكنه إلا الفرار إلى الله عز وجل وفيه نيران لا يسكنه إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك وفيه طلب شديد لا يكف دون أن يكون هو وحده سبحانه وتعالى المطلوب كل ذلك يتكلم ابن القيم على مسألة أن الإنسان مفطور على التأله لله عز وجل فهذا هو الأمر الأول وهي فطرية أن الإنسان يعرف وجود الله ضرورة الأمر الثاني بقى ننتقل إليه وهو الأدلة التي نثبت بها وجود الله عز وجل وزي ما قلنا قبل كده وبنأكد أن مسألة أننا محتاجين أدلة على وجود الله هذا أمر ليس يريده ولا يطلبه كل الناس لا يطلبه إلا من كان عنده شبهة يريد إزالتها أو إنسان مؤمن متيقن لكن يريد أن يزداد يقينا فما هي الأدلة على وجود الله عز وجل في أدلة فطرية وأدلة عقلية الأدلة. أول حاجة إن في حاجة اسمها المعارف الفطرية الضرورية يعني المعارف الفطرية ضرورية أو القضايا الفطرية الضرورية أو العلوم الفطرية الضرورية كل هذه أسماء يقولك أن أي حاجة في الدنيا بيبقى لها نظرية النظرية دي بتستند على أدلة هذه الأدلة بتستند على أدلة إلى أن نصل إلى أدلة لا تحتاج إلى دليل هذه اسمها المعارف الضرورية يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا هتقل مثال بسيط جدا لأي إنسان مننا يقدر يفهمه ببساطة إنت الوقتي مثلا لو جبت طفل لسه صغير ما تعلمش حاجة خالص ولا عمل إحصاء في الحياة ولا قاعد بقى يشوف الأسباب والمسببات والكلام ده طفل لسه ص وجيت أم تضربه على ظهره كده بيعمل إيه؟ بيلتفت هذه الالتفاتة دليل على أن الله عز وجل غرس في الطفل منذ ولدته معنى وهو أن الأثر لابد له من مؤثر يعني طالما في أثر حصل يبقى في إيه؟ حد طالما اتضربت يبقى في حد ضربني كذلك لو طفل حتى لسه بيقراضيع وحصل جنبه صوت بتلاقي بيلتفت برأسه نحو الصوت ليه برضو؟ لنفس هذه المعرفة الفطرية وهي ان الاثر لابد له من مؤثر دي قضيه فطريه قضايا اخرى كثيره فطرية أنا بضرب امثله يعني إيه قضية فطرية ضروريه أو معرفه ضرورية زي مساله مثلا لو جبت طفل صغير كده طفلين اخوات واديت لواحد منهم تمره واديت للتاني اتنين تلاقي الطفل اللي خد تمره بيعمل ايه بيبكي ويزعل وعايز تمرتين زي زي اخوه دي إيه معرفه ان الواحد اقل من الاثنين ان انت لو جبت مثلا تفاحه وقسمت تفاحه واديت ربعها للطفل واديت التفاحه كامله للطفل هتلاقي اللي خد الأصغر بيعيط ويلا عايزة أخذ زي أخوية ليه؟ لأنه عارف أن إيه؟ الجزء أصغر من الكل دي كلها اسمها قضايا فطرية ضرورية أو علوم ضرورية وهذه العلوم الضررية بتدل على وجود الله عز وجل بأمرين الأمر الأول من الذي غرسها في كل هؤلاء البشر منذ ولادتهم أكيد في خالق لهؤلاء جميعا وحده هو الذي غرس هذا المعنى في نفوس جميع البشر التي يقوم عليها جميع العلوم والحواس بعد ذلك ده أمر الأمر الثاني وهو مهم جدا أيضا وهو مسألة أن لا لابد له من مؤثر هذه القضية هي من أعظم أدلة وجود الله عز وجل اللي هو الدليل يسميه دليل الخلق والإيجاد يعني إيه؟ يعني هذا الكون لابد له من خالق ما هو الوقت مثلاً لو إحنا زي ما بقول في حاجة حاجة لها إيه؟ لها سبب السبب داله ممكن يبقى له سبب قبله سرر قبله لابد أن نصل أن هناك سبب هو سبب لكل هذه الأشياء وليس له سبب يعني في خالق ليس بمخلوق يعني مثلا نقول كذا مخلوق لماذا؟ لكذا لكذا أنا وقت كيف ذلك من أبي وأمي وأبي وأمي إلى أن نصل لآدم آدم من أين؟ من تراب طب التراب دي جي منين وهكذا لابد نصل إلى أن في حاجة اتخلقت واللي خلقها ليس بمخلوق اللي هو لابد للسبب أو لابد للأثر من مؤثر هذا الأمر الذي يدلل قطعا على وجود الله عز وجل لذلك لما سألوا الأعرابي فقالوا كيف علمت أن الله موجود قال الأثر يدل على المسير يعني إيه ده عربي فماشي في الصحراء فقولوا ما الله لو أنا ماشي كده ولد أثر أثر رجلين جمل أثر رجلين إنسان أثر رجلين قطيع من الإبل قطيع من الغنم حصان أي حاجة أثر هعمل إيه قال الاثر يدل على المسير يعني هعرف ان فيه حد مشى هنا هعرف ان ده كان جمل لا ده كان انسان لا ده كان حصان ده كان كذا هعرف منين الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير البعرة اللي هي الروث اللي هي البعير فما بيقول لما بشي كده ولا بعرة اعرف ان من هنا بعير تمام وبيستطرد ويقول فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على سميع بصير يعني يقول الله وإحنا بقى تفكرنا كده عن السماء الجبال البحر الحاجات دي كلها معقول توجد بلا خالق يخلقها سبحانه وتعالى لابد أن تدل على ذلك هذه القضية التي تكلم فيها العربين الجاهل بالعلوم والحديثة كلها عربي كان في الصحراء ما يرفش حاجة هذه القضية هي مسألة دليل الخلق والإيجاد على وجود الله عز وجل والله عز وجل قال ذلك في آيات عظيمة جدا جدا سمعها صحابي جليل والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها فقال كاد قلبي أن يطير ما هي هذه الآيات مرة صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل أم من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقو السماوات والأرض بل لا يكNON الآدي بتناقش مسألة ان لابد للأسر من مؤثر بالسبر والتقسيم يعني السبر والتقسيم يعني تعالوا ندرس نفكر كده أنت الآن وجدت أنت مخلوق وأوجدت أنت كنت موجود مثلا قبل ما تتولد لا طبعا أنت كنت من العدم وأوجدت أنت لما توجدت أو جنس البشرية كله لما توجد هل أوجد نفسه مستحيل ليه؟ لأن هذا أن أنت تقول أن البشر هو الذي أوجد البشر معنى أن العدم أوجد شيئا وده طبعا مستحيل عقلا فأم خلقوا من غير شيء يعني طلعوا كده لوحدهم ام هم الخالقون هم الخلقوا نفسهم هم كانوا عدم ازاي هم عدم هيخلقوا نفسهم أم خلقوا السماوات والأرض اللي هي اصلا خلقنا الإناها وده طبعا كل هذه اشياء تنافي العقل فلم يبقى إلا احتمال واحد أن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك كله يعني ما نفكر كده يا ترى احنا اللي خلقنا الكون اكيد لا يا ترى احنا خلقنا نفسنا اكيد لا اموال مين اللي خلقنا وخلق الكون هنفكر كده لن نجد اجابه إلا أن هناك خالق هو الذي خلق هذا الكون هذا بالسبر والتقسيم اللي هو أن نحط الإحتمالات وأن دي غلط غلط غلط فلا يوجد في الآخر إلا لابد أن هناك خالق هو الذي خلق الكون كله وزي ما قلنا دي مسألة إيه كلام على إن الأثر لابد لهم مؤثر كذلك أبو حنيفة استخدم هذا هذه القاعدة في الرد على الملاحدة في عصره الذين أنقروا وجود الله زجال إزاي؟ إلا أن أبو حنيفة معروف بالذكاء والفطنة جلس يوما في مجلسه فجاءه مجموعة من الملحدين أو المنكرين لوجود الله عز وجل وأرادوا أن يسألوه عن وجود الله عز وجل فلما سالوه قال لهم دعوني أفكر فإن هناك أمر يشغلني سيبوني في حاجة كده بفكر فيها والحاجة دي شغلاني قوي ومشه إليها حل شويه شوية له تاني قال دعوني أفكر فهناك أمر يشغلني فلما قال لهم الموضوضة كذا مرة قالوا يا إمام ما الذي يشغلك أنت يعني سيدنا وإحنا عايزينك في موضوع مهم تتكلم على أدلة وجود الله والبيها ممكن ندخل في الإسلام أو لا ندخل في الإسلام وموضوع خطير بالنسبة لنا وبالنسبة لك وعملت أقول بفكر في موضوع يا ترى إيه الموضوع ده اللي يعني العظيم ده قال أفكر في سفينة تقطعت أجارها وركبت وحدها حتى صارت سفينة يعني إيه بيقولك في شجر كده جاء لوحده وتقطع وتلمى على بعضه وعمل سفينة ثم انتقلت هذه السفينة وحدها دون مدبر ولا صانع لها إلى البحر فصارت تنكل البضائع وتسير في نهر دجلة بلا ربان من بلد إلى بلد تتاجر وتضع وتنقل البضائع وتربح فالناس العادة يعني كلام ده كلام, كلام مجنين ده لا يمكن أحد أن يصدق ذلك قالوا لو لا يصدق أحد, أحد ذلك إمام. لا يمكن يستحيل وجود سفينة توجد من الشجر مش من العدم من الشجر دون نجار وتنقل البضائع دون ربان وتبيع وتشتري دون تاجر يعني الحاجات دي كلها عايزه صانع اللي هو النجار عايزه تاجر اللي هيشتري ويبيع عايزه ربان هيسوقها الحاجات دي كلها لو مش موجوده ازاي السفينه هتتحرك وازاي السفينه ستوجد من البداية وازاي السفينه ستنتقل وكل هذه الأمور تستحيل بدون صانع وبدون مدبر لهذه السفينة قال لهم أجبتم انفسكم اذا كانت هذه السفينة يستحيل أن توجد بلا صامع وأن تسير بلا مدبر وبلا ربان فكيف تعقلون أن هذا الكون كله قد خلق بلا خالق وسار في هذه المنظومة العظيمة جدا عظيمة الاتقان بلا مدبر خالق سبحانه وتعالى فكان هذا أيضا استخدام لأبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة إن لابد للأثر من مؤثر كذلك بعض الملاحدة لا ينكرون هذه المسألة يعني ملاحظة نصفين نصف بيقول اه لا مفيش احنا جينا بدون سبب احنا جينا بلا سبب اصلا ودول بينافوا العقل والفطرة والمنطق وكل شيء بل سيهدمون العلم ليه يهدمون العلم؟ لان اصلا من اسس العلم هي مبدأ السببيه يعني عالم الفيزياء شغلته ايه؟ انه بيرصد الطبيعة ويشوف ايه اللي سبب ايه ايه اللي سبب ايه؟ الأمر ده بيمشي إزاي والأرض دي بيمشي إزاي واللي بيحصل في الكون ده بتحرك إزاي وسرعة كذا مع كذا ويعد يقيس السرعات والعلوم وده بالنسبة لأي حاجة يعني علوم الطبيعة كلها تجريبية والكيمياء بيشوف التفاعلات ويقيس ويعمل ويشوف ده ود ده إيه وأسباب كلها مبنية على نظرية السببية فإنكار نظرية السببية هو هدم للعلم النظرية تجريبية ده يعني فبعض الملاحظة استطرادوا في هذا الأمر وقالوا فعلا مفيش أسباب ودول الناس يعني يخلفوا العقل والفطرة والمنطق والعلم الذي هم يتشبثون به وهم من ما يكونون عنه ده رقم واحد في ناس تقولك لا فعلا الكون لابد له من خلق لكن الخلق هو الصدفة أو الطبيعة ده قسم تاني من الملاحظة يقولون أن الصدفة هي التي وضعها رد عنهم ببساطة هذرب لكم مثال جميل جدا يعني. الوقت هي لو احنا انت عندك خزنة والخزنة دي لها رقم سري الرقم السري دي بيهتكوّن من أربع أرقام يعني مثلا أربع أربعات ثلاثة أربعات أي أن كان الرقم هي أي رقم عدد من أربع أرقام حلو؟ زي مثلا البصورد بتاع الفيزا كارت والحاجات دي جي حرامي عايز يسرق الخزنة بتاعتك تتخيل المفروض يعمل كام محاولة بلا تكرار عشان يصل للرقم الصحيح في واحدة منهم العلماء اللي يقاسوا ونزيل مسألة بالرياضيات قالوا هنعمل ايه؟ هنجيب تسعة أو عشرة عشرة اللي هم عدد الأرقام من سفر لتسعة عشرة قس أربعة 10 أس 4 يعني واحد وقدامه اربع اصفار واحد على 10,000 يعني هيعمل 10,000 محاولة عشان يصل إلى محاولة صحيحة اللي هي بيها يفتح القفل بتاع, بتاع الخزنة بتاعك تمام؟ وطبع ممكن يعملها تطلع الأولى وممكن تطلع العشر تلاف لكن إيه في 10,000 محاولة أو احتمال واحدة منهم بس اللي هتفتح القفل بتاع الخزنة ده لو إيه لو هم تسع لو هم أرقام وكل رقم يعني احتمال واحد من عشر اللي هو من صفر التسعة جميل محتاج يعمل عشر تلاف محاولة طيب عايز عايز لك بس الكلام ده ليه بضربه ليه عشان تعرف ان الانسان الخلية الوحدة من الانسان فيها ستة مليار ستة مليار جينوم الجينوم بتاع الانسان فيه ستة مليار ستة مليار وحدة هذه الوحدات كل واحدة بتتكون من أربع قواعد نيتروجينية الـ A والـ T والـ, والـ في أربع قواعد نيتروجينية في كل وحدة من هذه الوحدات من الستة مليار يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان عشان يعمل او الصدفة بلاش الانسان يعني الصدفة عشان تخلق تخلق جينوم بتاع خلية بشرية وحدة محتاجة اربعة اللي هي عدد النيكروتين A و T و C و G اربعة قس ستة مليار يعني هتضرب اربعة في نفسها ستة مليار مرة عشان تعمل عدد المحاولات اللي بالصدفة تطلع مرة جينوم خلية واحدة من جسم الإنسان ده جسم الإنسان شوف بقى بقية المخلوقات اللي على وجه الأرض والشجر والدواب والنجوم والسمك والبحار والكلام ده كله محتاج عشان يأتي بالصدفة محتاج قد إيه المحاولات التي بالعقل يستحيل أن تحدث يعني برضو من الأمثال اللي بيقولوها الكثيرة جدا يقولك مثلا المثال لو جبنا يعني مثلا وعاء بحجم الجبل مثلا كده وحطينا فيه أوروش يعني كوينز مع يعني عملات يعني كلهم لون واحد عدا واحدة بس عملة واحدة لون تاني يعني كلهم مثلا أصفر وواحدة لونها أزرق مثلا وحطينا الزرق دي في الإيه؟ في الملايين أو أين كان عدد العملات دي في الوسط كده ما هي احتمالية إن إنسان يحط إيده كده يقوم مطلع الوحدة المختلفة من أول مرة ممكن تطلع مرة بالصدفة صح؟ طب تاني مرة ممكن تطلع بالصدفة؟ طبينفع يطلعها مثلاً عشرة آلاف مرة بالصدفة؟ هل ده يعقل؟ إحنا نقول آه ممكن تطلع مرة بالصدفة ده محتمل لكن مع كثرة هذه الاحتمالات ممكن تبقى صدفة استحالة تكون صدفة ده يستحيل عقلاً كذلك واللي مثل الأعلى أن توجد كل هذه المخلوقات كل هذه الجينات كل هذه الشفرات الوراثية كل هذه الأشياء أن توجد صدفة هذا محال عقلا ومن يقولونه ومن يقولون ذلك للأسف لا يعقلون ولا يتفكرون لأن لكنهم في الحقيقة إن يتبعون إلا أهوائهم أفرأيتم من اتخذ إلى هؤلاء في الحقيقة ودي نقطة مهمة جدا برضو لتأصيل إن ملحدة الغرب قد يكون لهم مسوق لإلحادهم يعني إل المسوغ بتاعهم إن دينهم أصلاً دين باطل دينهم النصراني أو اليهودي أو البوذي أو أي كان يعني دين غير المسلمين هي أديان باطلة تدفعهم إلى الشك في الدين وإلى الطعن في الدين وإلى الإلحاد في النهاية من حيث أنهم يصفون الرب بما لا ينبغي ومن حيث أنهم يؤمنون بتشريعات وأمور باطلة كل هذه الأشياء تدفعهم إلى الشك وإلى دفع الإيمان إلى الإلحاد لكن الملحدون العرب أو الملحدون في بلاد الإسلام في الحقيقة ليس لهم أي مسوغ يسوغ لهم هذا الإلحاد ليه؟ لأن إحنا بفضل الله ديننا هو دين الحق الحق المطلق الذي لا يعتريه شق ولا نقص ولا شبهة لا توجد في الإسلام شبهة واحدة إلا وعندنا بفضل الله عز وجل عليها الفرد بفضل الله عز وجل الإسلام دين كامل الله عز وجل قال عنه ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فعرفنا فعرفنا مما صدق من كلام اللي قلناه ده كله مسألة ان الدليل الأول من أدلة العقل على وجود الله عز وجل هو دليل أن الأثر لابد له من مؤثر ان أي حاجة لابد لها من سبب هو الذي أحدثها وهذا الكون بما فيه من يعني مخلوقات كثيرة جدا منها الإنسان ومنها الجبال والشجر والدواب وكلام ده كله لابد لها من خالق هو الله سبحانه وتعالى إبه هو الدليل الأول على وجود الله عز وجل. الدليل الثاني وهو دليل النظم والإحكام يعني دليل النظم والإحكامي يعني ببساطة لو إحنا جبنا طفل صغير كده ودينا له ورق وقلم فالطفل ده قاعد يشخبط كده وفي الآخر بعد ما جبنا الشخبطة بتاعته دي واخدناها كده بصونا فيها لنا رسم لوحة جميلة جدا في غاية الإبداع أو بلاش لوحة رسم مخلوق من مخلوقات رسم شجرة مثلا رسم وردة رسم أي حاجة أي كان اللي رسمه لكنه رسمه وهو يلعب ويعبث هل يعني يحتمل عقلاً أن هذه الرسمة وقعت بالصدفة؟ يعني ممكن نقول نصف ممكن وأن كان صعب يعني طيب إذا كانت هذه الرسمة أولاً تكررت منه مرات يعني مش مرة واحدة عملها طلعت لا ده ندينا ورقة تانية وقلم تاني ولا تفضل ارسم نفس الرسمة وشن الأولى بعيد عنه؟ رسمها تاني ارسمها تالت رسمها تالت رابع رسمها رابع عاشر رسمها عاشر رسم نفس الرسمة بنفس مستوى الاتقان مرات متعددة يبقى ده مستحيل يكون صدفة أكيد الولد ده يتعلم الرسم طب الأعلى من كده بقى إن كلما زاد التعقيد في هذه الرسمة مش بورد وردة لا وردة في جنينة وفيها مثلا مرجحة وفي الشمس وراها وفي وراها مباني وفي ناس قاعدة ورسمة متكاملة كبيرة جدا هل ممكن كل هذا التعقيد وهذا الإحكام وهذا النظم يقع صدفة مستحيل العقل يقول كده يقول مستحيل أكيد الولد ده دخل مدرسة رسم وتعلم رسم الحاجات دي كلها مش ممكن يكون بلا علم وبلا حكمة وفعل كل ذلك ولله المثل الأعلى هذا هو الدليل الثاني على وجود الله عز وجل وهو دليل النظم والإحكام أن الكون منظوم نظاما محكما إحكاما دقيقا يجزم معه كل عاقل أن لهذا الكون خالق لا يمكن أبدا أن يقع كل ذلك بلا تدبير من عليم حكيم نحن بيدل يدل عليه نصب الأحكام على العلم والحكمة ليس فقط على الوجود لا يدل على وجود الله الخالق المتصف بالعلم والحكمة وده دليل أوسع من مجرد الدليل فات اللي هو دليل لابد للأثر من مؤثر فبنقول ده معناه أن في إله خالق موجود لا ده مش بس خالق موجود لا وهذا الخالق يتصفوا بالعلم والحكمة اللي هو دليل النظم والإحكام والعلماء سموا هذا دليل بأسماء متنوعة ودل الإتقان ودليل مش عارف إيه هو في الآخر موضوع واحد وهو نظم وإحكام هذه المخلوقات مثال ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا عندنا في الطب في حاجة اسمها الهرمونات أكيد سمعت عنها كده الهرمونات دي بتبقى يمكن بالنانو جرام يعني بتبقى مكتصها في الدم يعني بتقاس بالملي ملي جرام حاجات قليلة جدا هرمون مثلا زي هرمون الثيرويد بتاع الغده الدرقيه مثلا عشان مثل ده هرمون زي ما اقول نسبته يعني متقنه بشكل رهيب الهرمون ده لو زاد شويه لو زاد شوية يعمل حاجات اضرار بشريه كبيره جدا ولو قل شويه يعمل اضرار تانية وتلاقي الزياده دي قليله نسبة طفيفه جدا لو تغيرت تخلي الانسان مريض مش عارف يعيش ولو زادت حاجه بسيطه جدا يعيش مريض مش عارف يعيش أي هرمون في جسم الإنسان وتلاقيه مش عارف دعندو تعمله ودعندو تقزب ودعندو مش عارف إيه ده هرمون واحد من هرمونات الجسم هرمونات تانية كتير في الجسم كلها تفعلوا مثله ذلك او كلها تفعلوا مثل ذلك ده هرمون واحد من هرمونات الجسم بنقول إننا كنا صوب النانو غرام أو بحاجات ده حاجة إحنا نتكلم عليها في جسم الإنسان إيه كمان من غير جسم الإنسان تعال نشوف النواة والبروتونات وال electrons النفايات تعرفين للنواة لا كلنا درسنا يعني علوم وفيزياء والكلام ده عارفين في نواة فيها بروتونات موجبة وبتدور حولها إلكترونات سالبة طبعا كلنا عارفين معلومة دي عارفين منظر النواة وهي بتدور يقول علماء الفيزياء إن قوة الجذب بتاعة النواة للإلكترونات بتساوي بالضبط قوة الطرد المركزية بتاعة الإلكترونات وهي بتدور حول النواة يعني الإلكترونات بتدور ما فيش بينهم خيط يعني النواة ما فيش بينها وبين الالكترونات اللي حواليها خيط في قوة جذب اللي هي بتاعة السالب مع الموجب وفي قوة طرد نتج عن الدوران هذه القوة متكافئة تماما لو زادت قوة الطرد لحظة واحدة لو زادت بنسبة 1 في المليون تطير الالكترونات بعيدة عن النواة ولو قلت هذه القوة أو زادت قوة الجذب بتاعة النواة الالكترونات تخش فين تخش في النواء وتنعدم الخلية, وتنعدم الخلية فإذا الزرات هذه أو الزرات المكونة من الإلكترونات وبروتونات وغيره فيها نظم دقيق محكم من الذي نظم ذلك؟ من الذي خلق ذلك؟ من الذي خلق الإنسان بما فيه من نواء وبروتونات وهرمونات ونظم دقيق؟ أنا عايزك بس تقرأ في أي كتاب في علم وظائف الأعضاء اللي هو تجد إبداعاً ما بعد إبداعاً كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلت بصرور كم من الميكانيزمات اللي موجودة في جسم الإنسان لتتحكم في كل وظيفة من وظائف الأعضاء حرارتك لو علت الجسم يعمل إيه لو نزلت الجسم يعمل إيه طب لو تعرضت البرودة تعرضت السخونة لا مش جسمك اللي سخن لا ده جو اللي سخن أو العكس يحصل لجسمك إيه وظائف فسيولوجيا كثيرة طب لو تعرضت لستريس بتجري مثلا بتنهج واحد بيجري وراك جسمك يعمل ايه وايه الهرمونات اللي بتفرز وتاثر ايه على وظائف الاعضاء وفي جهازين والبرا والباراسمبثاتيك اللي هو السمبساوي والباراسمبساوي او جار السمبساوي بالعربي الاجهزه دي بتعمل ايه وفي كل وفي توافق رهيب وتوافق رهيب في كل حاجه بتحصل وفي كل موقف الله عز وجل يهيئك له من الذي خلق ذلك اسالك بالله عليك ان تتدبر من الذي خلق كل ذلك لا بد لهذا الكون من خلق وهذا الخالق لابد أن يكون عليما حكيم احنا كلمنا على الهرمونات كلمنا على الخلايا أيضا المجرات والكون نفس الكلام اللي قلناه في الزرة كبروا بقى خالص واطلع عن الشمس والمضموع الشمسي الشمس والأرض نفس هذه القوى الجاذبة وهذه القوى الطاربة كل المجرات والنجوم والكواكب محكمة الصنع بسرعه رهيبه انتوا لو يعني بتسمعوا بتتابعوا الاخبار الفلكيين يقولوا لك مثلا لكل الفلكيون احيانا ان مش عارف في عطار ده هيحصل كذا ومش عارف بلوتو هيحصل كذا ومش عارف السنه دي هيحصل حاجه ما بتحصلش الا كل مش عارف كم ايه ده عرفوا الكلام ده منين عرفوا منين منين من رصدهم لهذه الأمور المحكمه المتقنه فأسو السرعة دي وأسو السرعة دي وسرعات لا تتغير ولا تتبدل فيعرفوا ان في الوقت ده القمر هيظهر هنا في الوقت ده الشمس هتظهر هنا في الوقت ده الشروق كذا في الوقت ده الغروب كذا لو تغير هذا النظم المحكم للحظه واحده لانهدم الكون كله تخبطت الكواكب وتخبطت النجوم وزالت المجرات وزال الكون باكمله إذا حدث تخبط في هذه الأشياء لذلك قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها لو في إله مع الله أو غير ربنا معاه سيفسد الكون كله من التنازع ومن إن هذا الاتقان لا يكون به إلا إله واحد وهو الله العليم الخبير سبحانه وتعالى ذلك هذا أمر يدل قطعا على وجود الله أنا أريد وهذه العبادة هي عبادة التفكر اللي هو الدليل التانية ده يدفعك إلى التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله الكونية والقرآنية عايزك تقرأ القرآن وتنظر إلى آيات التي وجهت الإنسان إلى النظر في المخلوقات والنظر في نفسه كما قلنا وفي أنفسكم أفلت بصرون هاتعلم التشريح كده وأذكر عن عضلات الجسم وبتنقبل إزاي وتنبسط إزاي والأكشن بتاعها لما تنقبض وتنبسط تعمل إيه وإيدك تعمل كده إزاي وت وتعمل كده ازاي؟ كل هذه والله حرقات متقنة بشكل يعجز الإنسان عنه تماماً ليس فقط عن إيجاده بل عن إدراكه بتفاصيله عمر سهلاً صعب جداً عشان تذكره باش عش سهل عشان تعمله يعني أمر مستحيل ومن الذي خلق ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى غير علم الفسيولوجي وضع الأعضاء هذه العلوم علم الأنسجة وكل نسيج بيلائم المكان الذي فيه بشكل مبهر تجد ان في أنسجة فيها شعر فيها سيليا اللي بتحرك إذا مثلا زي في الأنف في شعب الهوائية عشان تطرد المخاط تطرد الأكسام الغريبة تطرد أشياء تانية حاجة تانية زي مثلاً قرنية لها اسم مسأوي عشان إيه تلائم هذه النعومة وهذا وهذه الرؤية الشفافة اللي انت بتشوفها حاجات تانية كتير وكثير الجلد يبقى في حاجة اسمها مسؤولية مص... بسليمة حاجة طبقات كده عشان تستحمل إنها ما تتخدشي مش إيه حاجة تلمسها تعورك أو تشعر بالألم بسهولة خلايا مخصصة إنك تشعر بالحرارة خلايا مخصصة أن تشعر بالبرودة خلايا مخصصة أن تشعر بالضغط يعني لحدا ما يضغط عليك تحس إن في ضغطة تحصل على ايدك حاجات خلايا ضغطية عصابية كده لما تضغط تحس بهذا الأمر خلايا للألم الضغط غير الألم كل هذه الخلايا والأنسجة العصدية والأنسجة العظمية والأنسجة العضلية والله أمر مبهر غاية الإبهار سألت لو عاد في حياته كلها تنقضي حياته ولا ينقضي عجبه من صنع الله الذي أثقن كل شيء سبحانه ده في الإنسان انظر في الكون كم عدد الأسماك كم البحار كم المحيطات كم ما يوجد في الكون من معجزات مبهرة لو إنسان قاعد بس يفكر في كيف الله عز وجل دبر للحيوانات البرية رزقها بس تعطي تفرج كده مثلا على قنوات زي البي بي سي مثلا او غيره اللي بتجيب مثلا حاجات عن حياته او ناشنال جيوغرافيك او غيره ويحاجات عن حياة الحيوانات شوف حيوان واحد الله عز وجل كيف خلقه ودبر له رزقه وده أمر مكون اخر او دليل اخر من قدلة وجود الله سبحانه وتعالى وهو المكون الغريزي وده برده لابد له من خالق ده من النظم والاحكام مكون الغريزي في كائنات وده السؤال اللي فرعون ساله لموسى عليه السلام ف او موسى قال له فرعون عليه موسى عليه السلام قال له فرعون قال له إيه بقى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يعني ايه الكلام ده يعني سيدنا موسى عليه السلام يستدل على وجود الله بدليل غايب الروعه بيقولوا بلو انظر إلى الكائنات كل كائن له جسم مختلف كل طير له منقار غير الطير الآخر وله قدم وريش ورأس غير الطيور الأخرى وكل مخلوق مختلف عن الآخر ده زواحف بتمشي على بطنها وده إنسان بيمشي على رجليه ودي دواب بتمشي على أربع كل هذه المخلوقات الله عز وجل أعطاها خلقها الذي أعطى كل شيء خلقه اللي هو جسمه ثم هدى يعني ثم هدى أعطاه الغريزة الجبلية التي بها يستطيع أن يتفاعل مع جسمه. يعرف زي طير من الذي علم الطير الطيران؟ طرت ولد بجنحة زيه يعرف يطير؟ كيف تعلم هذا الطيران الذي استخدمه الإنسان في صنع الطائرة بعد ذلك؟ كيف تعلم السمك الغوص في البحر؟ كيف تعلم كل حيوان ما يعيش به في هذه الحياة من الغرائز المهمة جدا والعظيمة جدا وتحتاج للتأمل وتدبر كبير جدا هجرة الكائنات تعرف إن في حاجة في الجانس ما هجرة في تور مهاجرة وفي حيوانات مهاجرة هذه الهجرة من الذي علمها ذلك من الذي علمها هذه الأسراب التي تطير في الفضاء لا تخطئ بصلةها الوجه أبدا بل تفوق كل المعدات الحديثة التي خلقها الإنسان ما الذي خلق العين التي في كل المخلوقات التي تجاوزت كل الكاميرات اللي احنا بنصور بيها وبنشوفها وكان بكسل وكم مش عارف إيه والشاشات والموبايلات كل هذه رؤية العين تفوقها بمراحل ما الذي خلق هذه العين ما الذي خلق كل هذه المخلوقات بسألت الغريزة أنت ربنا أدك عضو وأعلمك إزاي تستخدمه هذه الغريزة هي من أدل الأمور على وجود خالق عليم حكيم سبحانه وتعالى فالإنسان إذا تدبر إلى هذه المخلوقات وكيف علمها الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء مخلوقاتهم هذا انظر إلى الوحوش كيف علمت أن في حاجة اسمها بيت شاتوي وفي حاجة علمت أن في حاجة تتاكل وحاجة ما تتاكلش وفي حاجة تضر ليها وفي حاجة تنفعها مين اللي علم كل هذه المخلوقات هذه الأشياء هذه دعوة للتدبر تدبر في خلق الله عز وجل ستعلم أن لا الله نجمل ما ذكرناه في هذه الحلقة مجمالا أولا تكلمنا على فطرية معرفة الله عز وجل وأنه أمر فطري خلق الإنسان على هيئة يقبل بها الأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل وأن هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى استدلال إلا لمن تلوثت فترته بالشبهات أو لمن يريد أن يزداد يقينا بالنظر في هذه الأدلة أمر الثاني أن هناك أدلة عقلية تناولنا منها دليلين فقط والأدلة كثيرة جدا الدليل الأول أن الأثر يدل على المؤثر وأن الله جل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخلقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يكونون وهذا نوع من السبر والتقسيم الذي يدل قطعا أن لهذا الكون خالق الدليل الثاني هو دليل النظم والإحكام وأن هذه المخلوقات بما فيها من نظم وإحكام دقيق لا تنتهي عجائبه ولا غرائبه لا تدل فقط على وجود الله بل ايضا على أن الله عز وجل عليما حكيما سبحانه وتعالى فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وفي تدبيره نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على اليقين في الله عز وجل وأن نزداد يقينا لا يقين يجعلنا من الذين يضحضون الشبهات عن الإسلام وأن يستعملنا وإياكم في طاعته واتقبل الله منا ومنكم وجعل الله من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا وليك الذين هداهم الله وليكم الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نمطفي اهلهم كي نحيي فينا الامال نزرع قيما نمحي جهلا الجنه نسعى